ب س م الله الرحمن الرحيم قل أ ع و ذ برب ا ا ل ن س ملك الناس إ ل ه ا ل ن ا س من شر ا ل و س و ا س ا ل خ ن ا ا س ل ع ي و س س و صدور في ا ل ن ا س من ا ل ج ن ة و ا ل ن ا س